او عايزين تعريفه تعريف النحوة يعني ببساطة يعني بدون ايه تعقيدات التعريفات يعني عشان بس ايه احنا نلسل بالبداية فمن ايه يعني عدش العلم الذي يضبط الكلمات اواخر الكلمات يعني من جهة الايه النطق به حسب المعاني بتاعته العلم الذي يضبط اواخر الكلمات نطق الكلمات فكيف ننطق زيد زيد لو قلنا جاء نقول زيد طب لو قلنا أعطيته نقول زيدا طب لو قلنا أخذته من اقول من زيدا فالضبط ده بتاع ده هو والنحو العلم المتعلق بضبط اواخر الكلمات طيب النحو الواضح اللي انتوا جايبينه ده متهالي مش هو اللي معايا المرحله التانيه والجزء الاول دي النظام ده في طبعة جديدة من طبعة درس سماع عاملت لكم معرفه الحديث في مجلد كبير او مجلدين إن شاء الله بس بنتكلم بس في الاول افهم الوقت المحاضره الدرس اللي من حيات الدرس ساعة كامل ساعة عشر أو لساعة كامل ربع ساعة ساعة طول الدرس طيب. ل... للنحو بيضبط آخر الكلمات من ناحية موضوع النحو معلش بقى أنا عشان الوقت ناحية موضوع النحو فهو الكلمات العربية من جهة ايه؟ من ضبط اهل جه الكلامات العربيه الموضوع الصرف هو موضوع كل ادولوجيا فلو حبينا نبص الجهه الكلامات اللغه العربيه من ناحيه بنيه بتاعتها الحروف بتاعتها حروفها ايه اللي زايد وايه مش زايد كده وده لو حبينا نبص من ناحيه ضبط اخر كلمه يبقى ده نحو فحبنا نبص من معنى الكلمة الحال اللي مش كلام من ده ده بلاغه كله كلمات عربيه كلام عربي ماشي في الكلام العربي الكتاب ده ده أصل الكلام هذا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة النحو أو أهميته إنه بيوضح المعاني فالنحو هول يبرز المعنى فلما نقول ضرب زيد عمر من ضرب من العزيز ضرب عمر ضرب ماشي كده فالنحو يوضح معاني الكلام فنقدر نفهم معاني الكلام من خلال النحو خلاص طيب إنما يخشى الله من عبادين العلماء من اللي بيخشى من العلماء يخشون الله عز وجل في منال زي عشان إنما يخشى الله النصب فلفظ الجلاله في محل في فيه مفهوم والعلماء الفاعل ففاعل الخرش هو العلماء هذا الكتاب اللي هو النحو الواضح كتاب سهل سهل جدا وفي منتهى البساطة يعني أبسط حاجة وإن كان ضخم الحاجة فلنضخنه الأمثلة والتمارين فقط يعني هو اللي مكبره الأمثلة والتمارين اللي فيها أما من ناحية العلمية فهو سهل جدا جدا جدا يعني يعني لو واحد عاد يسلق كده ويقرى فيه عنده فكرة رس كده ممكن يقرى فيه خمسين ستين سطح ولا هتعثر في شيء يعني كان طبعا في اشياء محتاجة نعم من يعني لكن في الجملة فهو كتاب سهل يعني مكتوب بطريقة حديثة ولا يعيبه في نظري إلا بعده عن شوائد الكتاب والسنة من الكلام العربي ده الشيء الوحيد اللي في نظري يعني ينقصه يعني هو يحتاج إلى نوع من تدعيم لشوائد قرآنية نبوية وعربيه سهلة على نفس طريقتهم هما تعمدوا كذا، وقالوا في المقدمة مؤلفة مؤلفين بتوع أكثر الاثنين المؤلفان قالوا في المقدمة وقد عدلنا عن وضع الأمثلة والتمرينات عند وضع الأمثلة والتمرينات عن اخت في المقدمة بحثهم خالص المقدمة قالوا وقد عدلنا عند وضع الأمثلة والتمرينات عن اختيار شيء من الكلام العربي القديم كالأشعار والحكم والأمثال وما إليها. دي لان ادراك معانا هذه الاثار الجريله فوق متناول متناول صغار التلميذ. والله يعني وجهه نظر لكن الظاهر والذي اعلاه الله اعلم ان هم كان واجب هم يختاروا منها ما يناسب عقول صغار التلاميذ اللي هم بيقولوا عليهم دي يختاروا منها كده يعني هم لازم كل الامثله ما فيش فيه ايه في الكتاب كله ولا حديث طب كله خالي من آية في القرآن الكريم او حديث فطبعا دي برضه يعني شيء ينبغي ملاحظته وينبغي تعديله في الكتاب بحيث ان هو الأمثلة بتاعته تعدل ويوضع فيها الشاهد بنفس طريقتهم لأن طريقتهم جميلة جدا بنفس السهولة بتاعتهم زي أنا أدران نقول مثلا إيه قد أفلاح المؤمنون إيه الصعوبة اللي فيها دي نفسي فهم يعني, يعني ما يجي يضرب مثال على الجملة الفعلية وهل أفلاح المؤمنون إيه المشكلة إنت لازم تقول لي شم عليه وردة وقطف محمد بن زهرة ومش عارف ايه لما تقوله فلح المؤمنون ايه فيها دي صدق الله قلت صدق الله صدق الله فعل وفعل ايه نميلة جدا يعني نجيب امثلة سهلة فنضرب نضع امثلة سهلة توفق الغرب اللي هم يقولوه لكن برضو بركة بركة الكتاب والنور الكتابه السنة ونحنا كده بنضرب عصفورين بحجر واحد. بنتعلم نحو بنتعلم نحو في نفس الوقت بنقرأ القرآن الكريم بناخد وبنسمع آيات وحديث شيء جميل جدا يعني ونتعرف على الكتاب والسنة وليه ونتعلم النحوة نفس طيب. ما في الوقت طيب انتوا مكتبتونيش لغد الوقت المفروض معانا على الوقتات دي بالنسبة للنحوة في شيء مهم جدا لابد من معرفة قبل الدخول في أول درس وأول درس هنا عندي مكتوب فيه الجملة المفيدة أول درس عندي هنا مكتوب فيه الجملة المفيدة ده اول درس عمدي في الكتاب اللي عندي لكن الكتب اللي عنديكه ده انا مش عارف مردين بيه في هدول الصفحة العلمية وشان بس اكد ان هي نفس الصفحة اللي انا اقلع فيها بداية الكلام التارسي مش طريقة التدريس المكتوبة دي انا عايز الدرس الاول عندنا هنا مكتوب الجملة المفيدة اللي بعد اتشادت طريقة التدريس دي على طول. بس العنوان من بعد يعني. الجملة المفيدة هنا بدأ بالجملة المفيدة في بس حاجة عايز اقولها قبل البداية دي ان بداية تعلم اللغة لأي واحد هنفترض هنفترض ان في واحد الدرس الاول من تمانية إلى تسعة انا مش فيهم تمانية إلى تسعة يطلع ايه انا ما عنديش تمانية و تسعة دين انتو الكتاب اللي معاك غير الكتاب اللي معاك فحطوه لي على الشاشة بحيث ما يشوف اللي معاكو ده يطلع هو اللي, اللي لا المفروض الدرس الأول من 8 إلى 9 أو الدرس من 9 10 دي الساعة آه خلاص فيه, فيه. معلش. من 9 10 يعني الساعة 10 إلى 5 طيب ماشي يعني احنا مش ممكن ناخد ربع ساعة كمان ولا حاجة؟ ساعة كمان وخلاص بس هتولي بداية الدرس عشان هتأكد من معاكم ولي معنا قبل ما نتكلم عن الجملة المفيدة قبل ما نتكلم عن الجملة المفيدة هنفترض ان واحد عشان بس ايه يخربوا وخايفين او من من النحو والكلام اللي زي كده هنفترض ان واحد جاي لنا دلوقتي من امريكا ولا من يابان ولا من إيه. اي حتى من انجلترا هو بيتكلم انجليزي وعايزين يعلمه لواء العربية هيتعلم مين في الاول هنعلمه الحروف بمخارجها وصفاتها عشان كده في مقدمات التجويد يجيبوا دايما الحروف والمخارج والصفات كمقدمة مش يعني ليست من تجويد القرآن لكن من مقتضيات أو من لوازم أو من مهمات الشيء الوعد يمتع الحرف صح وإلي حينقلوا الحرف تاني فدي مقدمات حتى الإمام ابن الجزري في المقدمة بتاعته في الجزرية بيقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يدودين القران آثم فجاء بلغرح قيل إيه إذ واجب عليهم ومحتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات طيب سأوجد قبل ما يتعلم التجويد أن يعرف الحروف ومخارجها وصفاتها برضو النحو واللغة العربية هي دي بدأت لغة عربية الحروف الإعلام نتعلمها ألف بيه تيه ثب دي اسمها حروف المباني حروف المباني يعني الحروف اللي لما بيبنيها من جنب جنب بعض الطاقن من بعض بتكون لنا حاجة اسمها الكلمة كلمة هنتكون اسم من حرفين أو ثلاثة أو أربعة كون فعل من حرفين ثلاثة أربعة كده ناشي إذا اسمح حروف المباني غير حروف المعاني اللي هي من وفي وإلى وعن وعلى إلى أخر ربو وحروف القسم والكلام اسمح حروف المعاني شن لا معنى أما حروف المباني ما ما معنى الباء الألف التاء الثاء ما ما معنى أما حروف المعاني فنها معنى بس ما يبانش في إلا في جملة هذه طيب واحد عرف حروف المباني خلاص يدخل بقى على معرفة الكلمة اللي هي بتتكون من حروف الشي اللي بتكون من حروف اسمه كلمة فكان الواجب أو الأفضل أن هم يقدموا الكلمة على حكاية الجملة المفيدة دي لكن الدرس الثاني هو أجزاء الجملة في الكلمة فمش مشكلة انها زي ما تبين بس كان الاولى كده الامثلة المذكورة هنا في الكتاب طريقة الكتاب طبعا انه هو ده الامثلة ويشرحها وبعد كده يخلي الشخص يستنبط او يستخلص القاعد يعني كانوا بياخد بايدي الواحد سنة سنة خطوة خطوة لغاية ما يوصل به انه هو ينتقل القاعد فكان القاعدة جيت عالجهز جيت واحد فهمها اعرفها من قبل ما تيجي. ماشي كده طيب النسبة الامثلة اللي هو جايبها هنا يقول اولى البستان وجميل قطف الشمس طالعه شم عليهم وردة قطف محمد من زهره يعيش السمك في الماء يكسر النخيل في مصر دي لمثله عندي مش عارف انتوا طبعا شايفينها ولا مش شايفينه هل هي نفس الامثله اللي عندكم يعني اتهالي المفروض تكون هي احنا ممكن نستبدل الامثله دي باشياء اللي قلتها نقول مثلا ربنا الله محمد رسول الله فعل عمران سورة آل عمران غير سورة آل عمران الفتح قد أفلح المؤمنون دعونا فعليها صدقوا صدق الله صدق الله دعونا فعليها يهدي الله لنوره ما يشاء يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس فهو عايز يحط فعل مضارع حطنا له يهدي الله ونوري من يشاء وما يقوم الناس هو رب العالمين عايز فعل ماضي صدق الله أفلاح المؤمنون عايز جملة اسمية بدل البستان جميل مقول ربنا الله محمد بصولنا فهنا نتكلم عن الجمل اللي أنا قلتها عايزنا نتكلم عن الجمل اللي هو بيقولها دي أولاني. لما نقول ربنا الله الكلمة الأولانية دي احنا بنفهم منها معنى معنى كلمة رب فقط طبعا عايزين نخبر عن ربنا سبحانه وتعالى بإيه عايزين نقول عنه ايه؟ عايزين نقول عنه انه هو الله فلو واحد سأل لو قلنا ربنا حولنا مين؟ هنقول له الله فيما ده الخبر فالجملة المفيدة اللي هي بتفيد السامع فايدة يحسن السكوت عليها يعني لو المتكلم سكت بعدها خلاص المت... الم... المستمع مش مستني حال مش طالب منه حاجة. ماشي حال المتكلم لو سكت بعد عن الجملة المفيدة دي يبقى المستمع مش مستني حاجة فلما نقول محمد رسول الله خلاص خلص استفدنا جملة مفيدة ان محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله برضو قد افلح المؤمنون جملة مفيدة ملناش مستنيين حاجة تمام لكن لو قلنا اني امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت هل دي جملة مفيدة شفتوا ليه لا مش مفيدة ليه ان لسه مجاش جواب الشرط لو قلت لك محمد الذي قابلناه بالأمس الذي قابلناه بالأمس يصفل محمد مش خبر عنه صفل محمد اللي لحنا بالنمباره هتقول لك إيه هتقول لي انت ايه؟ ماني جراله إيه هقولك شجاع هقول لك كريم لك أي حاجة تمام؟ فيما هذا الخبر فالجنة المفيدة هي اللي عبارة عن حاجة في بدايتها أنا بتكلم عنها نسميها المبتدأ كلمة في بدايتها بتكلم عنها اسمها المبتدأ أو اسمها فاعل يعني بتكلم عنه في جملة الفعلية اسمه الفاعل الفاعل هو اللي إذا ما عنه في جملة الفعلية وحاجة تانية اسمها خبر أو اسمها فعل موصف بيها أو بخبر بيها عن هذا المبتد في أول جملة تمام؟ يبقى أحمن الجملة الأولانية فيهن معناها مفرد اللي هي محمد أو ربنا أو فيهن معناه مفرد بعد كده دخلت الكلمة التانية فضمناها للأولانية فكملت الجملة وقفالت الإنسان فايدة تامة ممكن الواحد يسكت عليه خلاص إنه نصطنا نبع على الصلاة السماء وإخبارنا عنه على الصلاة السماء ورسول الله فهي كده في سائر الجمل قد أفلح المؤمنين لأننا نتكلم عن المؤمنين ما لهم؟ جرالهم إيه؟ حصل لهم إيه؟ أفلحوا بعد كده خلاص فيهم عشان كده لما يجي واحد يعرب جملة لو قال مبتدأ ونيسي في وسط الكلام يقول خبر يبقى كده هذا ركن من أركان الجمله لو قال مبتدأ ونيسي يقول خبر قعد يعرف حاجات كتير كده فنيت اه في الاخر فما قالش خبر طب فين الخبر المبتدا لازم يكون مبتدا وخبر لازم الفعل كله فعل دول ركنين اساسيين في الجمله الاسميه والفعل ممكن الجملة ما تكونش فيها حال ممكن يكون فيها حال ممكن يكون فيها تمييز ممكن لا ممكن يكون فيها مفعول به وممكن لا فالحاجات الثانيه اسمها فضلة سموها فضله أما المبتدى اسم عمدة عمدة يعني ما ينفعش جملة اسمية ما يكونش فيها مبتدى ينفعش جملة فعلية ما يكونش فيها فعل ما يكونش له الفعل ده له فعل تمام؟ عشان في الناس بتنسى العكادي فأي مبتدى له خبر وأي فعل له فعل كل الجمل لها دي الطريقة نبص بقى على القعدة القعدة اللي هو في بالآخر هي الخلاصة بتاعت الشرح اللي خد بقى يقول التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة نخيدة ويسمى أيضا كلاما هنرجع لقضية الاسطلاح تاني الكلام عند النحاة هو ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليه وأقل الكلام كلمتين هذه الكلام عند النحاء عند النحو. كلام ما أفاد فائدة تم لو ما أفادش فائدة تم عند طول النحو ما يسموهش كلام خلاص كده طيب الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها تعد جزءا منها خلاص كده بأقل ما تتركب منه الجملة المفيدة كلمتين. ناشي طيب طبعا في تمارين على فكرة هيجي احكام المبتدأ ده هو بس بيعرف الناس يعني ايه جملة مهيدة احكام بقى المبتدأ ايه ومرفوع بايه وانه مرفوع اصلا ومرفوع بايه هتيجي لسه قدان ان شاء الله شوية احنا هنا عرفنا بس ان في جملة تبدأ باسم اسمها جملة اسمية والاسم اللي بيجي في الاول اللي بنتكلم عنه اسمه ايه مبتدأ الاسم الثاني اللي بيخبر بيه عنه اسمه ايه خبر. كنت مرة في الأزهر فجاني مدرس أزهر بيقول لي اختلفنا في حاجة عايزين ناخد رأيك تقولوا تفضل فقال لي إنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقام اختلفنا في إعراب بربنا الله كلمة الله دي تعربها إيه ده هو بس علمي له خبر ربنا مبتدا ربه يعني والله خبر فانس اتبسطوا واحد ما اتبسطش اللي مخالفنا فاللي اتبسطوا قالوا خلاص احنا قلنا كده اللي ما اتبسطش ده بقى قال لها يا شيخ يا جماعه طول طب انت عايز ايه قال لي ده بدل طب بدل بدل من الله يعني من ربنا اصل ربنا الله فبدل وظن ان هو عشان ممكن هي ربنا غير الله اللي ده بدل فانا سالت سؤال قلت له خلاص ماشي هي ممكن تبقى بدل بس في جملة تانية مش في جملة دي مش في جملة اللي معانا. بنتكلم تكلم عن جملة معينة له خلاص ماشي جميل هنأتبالها بدل فنقول ربنا مبتدأ والله بدل طب فين الخبر فللأسف الشديد جدا جدا جدا يعني قال لي مش عاو سم استقام ولا ايه حاجة كده فطبعا يعني طبعا ده بره بره بره بعيد قوي قوي قوي يعني بين وبين الكلام ولا العربية ولا الكلام ده المسافات شاسعة عشان واحد يقول لي ربنا الله ممكن صح تكون بدل بس احنا نقول ربنا الله كريم صح يبقى ربنا مبتدا والله بدل كريم خبر محمد رسول الله شجاع يبقى محمد مبتدا رسول نعت صفة يعني شجاع دي الخبر اخدم بالكم الفرق فرق كبير جدا لكن لو قلت محمد رسول الله بخبر عنه بدل خبر ربنا الله بخبر عن ربنا ان هو الله ده خبر لازم تفهم النقطه دي كويس جدا ان كتير قوي الاخوه يجي يقول مبتدا حاجه تقول على الخبر والالهم مش فاهم يعني ايه خبر اصلا يعني مش فاهم يعني ايه خبر فين الخبر بتاع الجملة ولا معناها ايه الخبر دي خبر هو اللي انا بكمل بيه الجملة اللي بخبر بيه المبتدأ وصف للمبتدا زي باقي الجمل الاسميه استقاموا دي احنا بنخبر عن ربنا سبحانه وتعالى انه الله عز وجل مستقامه ازاي دي ازاي يعني كلمه زيد اصلا مدرس مش يعني فهي دي المبتدأ وده الخبر الجملة لما تكون فعلية ما يبقاش مبتدأ وخبر يبقى فعل وفعل لازم يكون في فعل وفعل طب افرد الاسم جيه في الاول وفعل جيه بعدين يبقى الاسم اللي اولا ده اسم مبتدأ يعني احنا بنقول زيد قام زيد قام دي فعل زيد فعل طب لو قلنا زيد قام. زيد دي مبتدأ وقام دي خبر بس جملة ما ما تيجو أقتان شعور خلاص طبعا فينا تمرينات انا مش عارف ان تنظم كويبة في التمينات والحليم بس احنا عشان وقت اده يعني انا بس عايز اقول الدرس اللي بعده اللي هو اجزاء الجملة عشان ما نفعش ايه ما نقولوش يعني ان هي الكلمة بس هنرع الكلمة وخلص مولف على كلمة المرة جاء باذن الله يعني كنا في وقت متسع اكتر من كده عشان احنا وقت كتير بسبب جاهلي بالانترنت طيب اه الكلمة اجزاء الجملة اجزاء الجملة اجزاء الجملة, أجزاء الجملة, أجزاء الجملة ليه هي أبعادها يعني يعني الهتة أو الأبعاد اللي هي بعض الجزء اللي بتتكون منه الجملة مع جزء تاني جزء تاني شو في جزء أول جزء تاني جزء ثالث فدي بقى أجزاء الأجزاء دي أبارة عن إيه في اللغة العربية طبعا على فكرة دليل دليل الكلام اللي قلو في النحو ده أغلبه يعني الاستقراء استقراء معنى تتبع كلام العرب كلام كتير وجمل كتير من كلام العرب فيبعدوا يستقرئوا يعني يتتبعوه يلموه يعني يجمعوه ويشوفوا العرب لما بتتكلم بيبقى الكلام ده دعبار عن ايه يعني دي اي اي اي اي اي الكلام بتاعهم منحصل في ايه يعني كل كلامهم على بعضه كده فيشوفوا جملة و اتنين و عشرة و مية و متين و الف ويبقوا يبصوا في كلام كتير اوي اوي درجة هم يطمئنوا انه ما فيش كلام خارج عن الكلام اي الدليل بتاعه يعني اجزاء الجملة احنا قلنا محمد رسول الله, الله عليه سلطة والسلام فمحمد أدي جزء ورسول أدي جزء الله خيص. قلنا يهدي الله لنوره من يشاء قلنا يقوم الناس لرب العالمين فيقوم دي والناس دي لرب دي رب فالأجزاء دي لما تيجي تتأمل فيها هتلاقي كل جزء لغ معنى لكن بتختلف بتختلف أنا هقول حتة مش موجودة بالكتاب هنا يعني ما هو موجود يعني بس مش عيلة في التعريفنا. إحنا ما نيجي نبص هنلاقي الكلام قسمين وقسم منهم في نوعين. يبقى عندنا كام في الآخر تلات. الكلام قسمين قسم منهم في نوعين. يبقى عندنا كام في الآخر تلات تلات حاجات. القسم منهم كلمة لها معنى في نفسها. هي نفسها لا معنى في ذاتها. هي نفسها لا معنى مستقل. إذا أطلقت فويمان معنى مغشى. كلمة لا معنى في نفسها. إذا أطلقت كلمة سمعتها إذا واحد قالها كلم بيا أنا سمعتها أفهم المعنى تعارض. معنى متكامل وهي ويبذت لها معنى ده. كلمة تانية ما لهاش معنى ذاتها تكمل معنى كتير قوي أو مش كتير عوض يعني لها معنى وخلاص. لكن لا يظهر معنى إلا بجملة. بيظهر معنى في خلا. فالكلمة اللي ملهاش معنى في ذاتها معنى مستقل يصلح انك انت لما تقوله تتفهم يتفهم سموه حرف اسم حرف ايه؟ حرف معنى احنا هلنا في حروف مباني وحروف معاني فالحرف المبنى هو ألف بيهتس يجيب أخاف ده لزل الغاتية أما حرف المعنى فهو من وفي وإلى وعلى وعن وإلى الخير كويس؟ فالكلمة اللي ملهاش معنى في ذاتها عشان نفهم معنى لازم تتحط في جملة يسموها حرف المعنى زي كلمة من فلما يجي واحد يقول لي من معنى ايه اقول له حطه في جملة فيقول لي اكلته من الرغيف اقول له يبقى من طبعي ضي فانشيلا ونحط مكانها بعض لما تيجي ايه مثلا وما من اله الا الله من دي في النحو يسموها زائدة في البلاغة طبعا مش حاجة زائدة بلاغة مش حاجة زائدة اعلانها فائدة بلاغية جليلة عظيمة كبيرة جدا جدا جدا فلافت معنى الجملة فائدة كبيرة جدا لكن عند النحو بيقولوا عليك زائد زيدي فنبعدش يزال يعني عشان يعني يعني أنا مثلا بقول ما جاء من أحد ما جاء من أحد بداش القرآن عشان ما حدش فمن دي زيدي لأن أنا ممكن شيره وحطه قوله ما جاء أحد حتى أحد دي فاعل أحد دي فاعل اللي هي من أحد دي أحد دي فاعل ومحل رفع في محل رفع أو كويس فلما حطنا من في جملة طيب لما نقول أكلته كثيرا أو أنواع كثيرة من أرز ولحم وكذا وكذا من دي اسمها إيه؟ اسمها باني بعدها اختلف معنى من باختلاف الجمل اللي هي تحطت فيه فمنقدرش نفهم معنى من غير لما تتحط في جملة يبقى منهاش معنى اسمها عادي كده زي زيد وعمر وشجرة وكتاب ومكتبة ومسجد وكده أو مصدر مصدر. زي ضربه أكله شربه لعبه وصلاة وزكاة دي مصادر فما فيش فيها زمن يبقى دي, دي اسمان أما لو كان في زمن فيبقى فلا بد انه كله زمن فلو الزمن بتاعه عدة يبقى اسم فعل ماضي لو الزمن بتاعه موجود دلوقتي لسه بيتعمل دلوقتي أو هيتعمل في قدان في شواء يبقى اسم مضارع. لو الزمن بتاعه وقف المستقبل محض كده مستقبل يبقى اسمه أمر فاللي بيقول صليت. يبقى خلاص صلى في الماضي اللي يقول سأصلي أو أنا الآن أصلي فلان الآن يصلي الآن يبقى حل وقتي أو ممكن تحتمل الاستقبال لو سأصل في أصلي لأحد دقى بتقبيحه أنه مستقبل قطع فبحث يكونوا واحد تصلى يقول له أصلي أو أحد يصلي يقول له أصلي apa تحصير الحاصل يقول عندنا في المنطقة يقول له تحصيل الحاصل محال احصل الحاصل محال يعني delays هو حاصل فعلا واحد بيصلي أقول له أصلي أو واحد صلى أقول له أصلي خلاص حصل بالصواب خلص. طيب نادرين دي ما نوع يعني. طيب. يبقى كلمة كنوع في الآخر ثلاثة اسم فعل حرف الاسم له معنى في نفسه مستقل والزمن مش مقترب بزمن لغين مقترب بزمن الفعل له معنى في نفسه مستقل لمقترب بزمن في زمن يقع في زمن معي الحر أيضا معنى إلا في غملا خلاص كده. تتأمل بقى أي مثال من أمثلة اللي هو إلهك مش بالطريقة نقرأ بالقاعدة، فكل القاعدة القواعد اللي هي رقم ثلاثة. طبعاً أنا أنصح لكتابة دي في كشكور مستقل القاعدة بس. وممكن لو في تواجد مشوط حلو واحد يكتب عليها تعليق فيها مش كده خفيف. لو واحد عنده قدرة مشوط لكن جمع القواعد في كتيب أو كراس مستقل مهم مهم جدا يعني. لأن الكتاب طبعاً فيه مش هقدر اقول حشو يعني بس فيها امثله وتدريبات كتير جدا جدا جدا فالقواعد اللي فيه لا تتعدى يعني لو طبعت قاعد الكتاب ده في كتاب لوحده كراسه لوحدها هيبقى كتاب قاعد في النحو ممتاز وما يجيش مثلا يعني ما اظنش هيتعدى 340 ابدا ما 500 صفحه كده بالطريقه اللي ومجلدين كمان ومجلدين صفحة يعني ممت صفحة يعني صفحة صفحة دول لو اتكتب فيهم ما اظنش مش 800 كده فبكتبوا القواعد دي في كشكول او حاجة مستقبل قواعد بس مجردوات التانية عن اي حاجة مع الشرح طبعا الانسان يفهمها ولما يجي الى بقى وهو مشروعها خلاص يفهمها الكلمة ثلاثة انواع انا اختم بالكلام انا اختم بالجزئية دي الكلمة ثلاثة انواع اسم وفعل وحال مفيش رابع يعني ان جابوا الكلام ده قلت من كلام العرب استقراء يعني ايه يعني تتبع كلمات العرب وجمل العرب وكده ما لقوش أكتر من كده. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده أحيانا بالفشوات خلافات أنا مش هقولها طبعا. يعني في ناس قالت بقى وحط اسم الفعل نوع رابع لكن الكلام ده مش صح. فا يعني أنا بنقول الحاجة اللي هي خلاص المعتمد يعني. فاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. طبعا التعريف بالمثال اللي هو بيقول ده تعريف يعني مش مش مش, مش كده يعني. كان الأولا هو زي ما عرف الفعل. بطريقة يعني معقولة وعرف الحرف بطريقة برضو كويسة ما كان عارف الاسم بنفس الطريقة كان يقول مثلا كل لفظ يدل على حصول أو حدوث شيء غير مقتدرة بزمن أسهل يعني برضو لطيفة وحلوة ويضرب بأي سبب أول كإنسان وحيوان ونبت ولا وقولي والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص من الأزمنة الثلاثة طبعا اللي هي الماضي والحاضر المستقبلي الأزمنة غير الأفعال شما كل ما مسأل أو للناس أزمنة قولوا لي ماضي مضى أو أمر أزمنة ما هيش ماضي مضى أو أمر الأفعال هي اللي ماضي مضى أو أمر أزمنة لا أزمنة اللي إحنا بعيش فيها ظرف الزمان ده الظرف اللي إحنا عايشين فيه ده حاليا اسمه الحاضر إمبارح اسمه ماض بكرة إن شاء الله بإذن الله إنه مستقبل فدا الأزمنة والحرف كل لفظ يظهر معناه كاملا إلا مع غيره فتحط في جمله يظهر معناه ما يتحطش في جملة ما نقدر نجزم أو نقول معناه ماشي كده خلص كده كده الايه الجزء بتاع المطلوب طبعا ان الشخص يحل التمارين لازم الشخص يحل التمارين ان مش هتمرن على الا يعني مش هتثبت المعلومة إلا بالتمارين اللي هم جيبينها في التمارين اللي موجودة في الكتاب تتحل تمام بسرعه كده يعني بس واحد إيه يعني طبعا هي تمارين سهله عشان احنا في الأول لكن انت ما تخش في ابواب بقى الأفعال واعرابها والأمر والبدل والبدأل ستلاقي الموضوع بقى مختلف شرع فإننا في الأول عملين نقول الكلمة ثلاث أنواع أو الكلام سهل. سعلي تمام كده؟ أنا كده خلصت وأعتبر خلصنا درسين أو عنوانين اللي هي الجملة المفيدة وأجزائي كده إن شاء الله نقف على العنوان لبعضهم اللي هو تقسيم الماضي باعتبار الزمن باعتبار الزمن مش طبعا مش واضحة للأسف واعتمالي زمن تقسيم الفعل لأصد معلش فعل واعتمالي زمن المواضي طبعا الورع مش واضحة طيب أظن الله أعلم أرجو أن الكلام يكون واضح وأنا مش بقبل النقد أنا بحب النقد مش بقبل النقد أنا بحب النقد يعني أنا واحد له أي تعديل أو نصيحه او انتقاد او كده انا احب الكلام ده جدا انا من بيه النقد يعني اللي يقول لي الله يفتح عليك وكلام جميل وطريقه حلوه ولا ولا جار على راس من فوق تط الخير الله خير لكن الاحسن من كده بقى ان يقول لي لا ده كذا مش كويس زي اخر كتاب للسرعه دي, دي شكوى مستمره مني فالواحد ده يحاول ان شاء الله يعدل من نفسه شويه في الجزئيات دي لكن هي ايه عموماً أنا بحب النقد يعني في أي شيء بلا حدود بلا حدود يعني ما فيش عندي حدود بس المهم يكون كل النقد باحترامه بأهدف وكده وخلاص بمحبة فقط لغيره في أي نقد خارج من مشكلات المحبة والنصح والتكميل والطلب الأفضل والأحسن للإنسان ده حاجة تبسط مش تزعى فأنا أتأرجو ان الاخوه مش هولوا ينتقدوني يعني مش لازم يعني بس يفهموني اه فيهم وما فيهم ومش اه التعديلات ايه وما عايش عشان اول مرة النهاردة وحنا الوقت تزنع فلا خصوصية الوقت تزنع معنا عشان من حوالي اكتر نص ساعة ضعت في الاول بسبب زي ما قلت جهلي التجاهل الان الانترنت والدخول والحاجات لزيزا كده فضع وقت كتير شوية تمام طيب انا كده خلصت اللي عندي انا معرفش انتوا بقت يعني بتسألوا الا ايه اللي بيخصل لكن انا كده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفير على آلي وصحبي يصلني تسلمات كثيرة والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك اشهد لا اله الا Hey, right. Да, да. Dziękuję. No,